إن <تصفيق> long gun jam وهو الله عز ذو you know فيها من كل داب وأنزلنا am I Ah. Uh -huh. وَالْقَائِلُ اثْنَانِ لَقُمَا مَا الْحِتْمَةَ أَمْسِ وَلِلْقَوْمِ Quan S كان முና Kullu man al Mərdiyawkum yeah. fəunibəküm bəmə qunntum təamlun Yə أفضل أفضل أفضل Shabbat <laughs> shalom.